Waarom blijft de wereld You. <laughs> La vida And he All right. uh -huh. I uh -huh. I uh -huh. رَضَنا يَا أُمَّنَ إِلَى الْغَيِّ كُلُّهُ خُورٌ وَقَدْ I'm sorry, فذكر إنما أنت ملكت I'm <laughs> والوصد والذين لا ذلك قسم العليل <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أنت فسعل ربك بعاد ومذات العباد التي لم يحلك مثلها ذا ب خ غادي لهذه في العالم الذين نقوم Father, I pray that you will One man. Thank <laughs> Give them their way God yeah. ZANG en dat is Thank <laughs> you. يا خضر يا ابو الجن يقولون لك مما نلهم Voorzitter, ik ben hier Oh, my God. Oh For